ربنا أطلجنا منها فإن عدنا فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 يحمهون ولقد أخذناه بالأذاب فما استكانوا لربهم وما يتبرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي شَأْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَلَفِئْدًا عَلَيْنَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مثل مَا قال أيضًا من لماذعون لقد اوعدنا نحن إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بنتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولده وما كان معه من الله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 ما تريني ما يعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا ألا أن نريك ما نئدهم لقادرون إذ فأب التي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أن وأعوذ بك منها مزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحذرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا الذين خسروا أنفسهم في جهنم في جهنم وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضال آمين أفحسبتمو I'm وقل رب اغفر وارحم خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم لا جمله ولا تأخذوا بما رأفتو في دين الله إنكم تؤمنون إنكم تؤمنون بالله واليوم الآخر والشهادة أبو معطى والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجعدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة نبدا هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك اصلحوا فإن الله, فإن الله غفور رحيم والذين يرون ازواجهم ولم يكن لهم, ولم يكن لهم شهداء فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات من الكاذبين والخامسة الغضب الله عليها كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا رسما منكم لا تحسبه شر لكم بل هو خير لكم لكل إيم منهم ما اكتسب من رف والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اتّسمت الغال ممن و الممنات سيم خيره وقول هذا إفكم مبي لمسكم لمسكم في ما فيه عذاب عظيم إذ تنطقون بألسنةكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون وهو عند الله عظيم ولولا ولتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحان سبحانك يا أَتَشجِّعُ الْفَاحِشَةَ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُم عَذَابٌ وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغنوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح وأيتن سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحب ربك واستغفره إنه كان توابا الله قل يا أيها الكافرون الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله سمع الله لمن حمله اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد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 لا إله إلا أنت سبحانك إلا كنا من الظالمين اللهم أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد لا لدلك لن تطاع إلا بإذنك ولن تحصى إلا بعلمك تطاع وتحصى فتغفر وتجيب دعوة المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحدا ولا يبلغ مدحتك قول اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين ولما أوجب غير جاحدين ولما أوجب غير وصل على محمد وعلى آل محمد اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت واصف أننا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا وجعل الجنه هي دار يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا الله برحمتك نستغيث لا تكلنا لأنفسنا طرفتين لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدارية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنة وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يوم البعث والنشور برحمتك يا عزيز يا ذفور اللهم إنا نسألك مسألة المسكين ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه اللهم جعلنا في ليلتنا هذه من اتقائك من اللهم إن لك في كل ليلة من رمضان وتقاء من Just وفي سوريا وفي كل مكان أحماك رحمةك بالضعفاء المساكين المطهورين اللهم انزل عليهم نصاك اللهم انزل عليهم نصاك الذي لا واشف جرحاهم وتقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين اللهم انصر ملك البلاد ووفقه إلى ما تحبه وترضى اللهم أعنه أعواله إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد برحمتك يا عزيز يا غفور وصل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا الله